وارزقنا وان انت خير الرازقين قال الله انني منزلها عليكم فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنَّنِي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَن قلت قلت للناس يتخذوني وأمي إلهاين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلت قلته فقد علمته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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت ترقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد واعذ بهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنة التجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك الثم سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير